وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَنَ نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُضِلُّونَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آدابا ليضل عن سبيله قلت ما التعب كفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصطرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب 121. Aferman شرح Allah صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين 122. Allah nazzle أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك أود الله يهدي بهم أي يشاء، وَمَن يُبْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 ويجزئهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ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 AM YATTAKHUDU MIN DUNILLAH SHUFAAA QUL AWALAU KANU LA YAMLIKUUNA SHAY'AN WA LA YA'QILUUN QUL INNALLAHISH-SHAFA'ATU JAMI'A LAHU MULKUS-SAMAWATI WAL-ARDH THUMMA ILAYHI TURJA'UUN وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُنُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 113-asa gerai oleh pere poured alive. 114-other notleneостriさん 125-Sega elasины 136-O Matthew 10. 117-A vema hurata yang ibarat 137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 أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره لو أن لي كرهة فأكون من المحسنين بلا قد جاءت كآيات بلقى قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت فكذبت بها واستكبرت وكونت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده